بسم الله الرحمن الرحيم الإخلاص إثارة كتاب دلنا عليك لسفر جنات من الظلمات إلى النور بإذن ربي بإذن ربي إلى صراط عزيز حميد اللهم الذي له في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من أجاه شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون ويصدون عن سبيه الله ويغنونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلناه عسول إلا بلسان قومه ليبين له. له طيب الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العديد الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الضرمات إلى النور من الضرمات إلى النور وذكرهم بأيام اللَّهِ إِنَّ في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذْ صَلَّوْا سَالِفُونِ الْقُرُونَ نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ سِرَعَةٍ يَصُوْرُونَكُمْ يَصُوْرُونَكُمْ صُوْرُ الْعَذَابِ وَيُذْبِحُونَ أَرْنَاءَكُمْ وَيُذْبِحُونَ أَرْنَاءَكُمْ وَالسَّمْيُ الْفَاقِطُ وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ سأزن ربكم لئن شكرتم لذيبا لنكم ولئن كفرتم إن عبادي لشديد وقال مساء إن تكتره أنه اِتَّخَذُوا إن مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ۖ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ۖ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ لَا إِلَّا فَمُرسِلُهُم جِلّ الذي ما كف عبد اهديهم فرجع ايديهم في اسوان مو قال ان سفرنا وقال ان سفرنا بنا به واننا في شك مما تدعوننا وَإِنَّ عَلَيْكَ فِي شَهْرَيْنِ يَجْزُونَ لَنَا إِلَيْهِ رِزْقَهُ وَعَلَى رُسُلِهِمْ أَن تُلَانِشُ فَاعِبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْرُكُهُمْ لِيُصِرَّ لَكُمْ مِنْ ذُرُوبِهِمْ وَيُؤْخِرَتُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تفدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطة من المبين قالت لهم رقمهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء من ذباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنَصْبِ غَنَّ عَلَى مَا أَدَيْتُنَا وَلَوْلَعَ الْفَيْتَ وَالْشَّرِ الْمُتَوَشِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُصُلِّهُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِهَا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِهَا أَوْ لَكَرُودٌ فأرحى إليهم ربه لنهركن الظالمين ولنسكننكم الأرض من ذَلِكَ ذلك لمن قاف نقال وقاف وعيد واستفحوا وقاب جَنَّمُ وَيَسْقَى وَيَشْفَعُ مِنَ الْعَينِ الصَّبِيدِ يَسَجَّرُهُ وَلَا يَكَادُ ثِيرُهُ يَسَجَّرُهُ وَلَا يَكَادُ ثِيرُهُ وَيَأْكُلُهُ الْمَوْتُ كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو جمعك ومن ورائه عذاب خليص متر الذين كفروا بربهم آمالهنك وما بنشكدت به الرئيس في يوم كما كرنا بمشتدت به الريح في يوم عاص إلا يقدرون مما كتبوا لا يقدرون مما كتبوا وما شاين ذلك هو بعيد ألم ترى أن الله طلق السماس والأرض بالحق إِنَّ شَأْنَ يُدْهِي فُمَّ وَيَأْسِ بِفَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَعِيدٍ وَبَرَّوْا اللَّهَ جَمِيعًا فَقَالَ فَوْقَهُمْ أُلِّ الَّذِينَ تَشْبَرُوا إِنَّكُمْ نَارٌ تَدَاعَى إِنَّكُمْ نَارٌ فَهَلْ أَنْتُمْ كن مذلون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا عجزنا أنصبنا ما لنا من نحي، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحصر إن الله وعدكم وعد الحق وما كان لي عليكم من فلطان إلا أنزعوا لكم فاستجلتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري, تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام ألن ترى كيف ضرب الله مثلاً اليَ مَثَلٌ قَيِّمٌ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ في أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ونصر كلمة صديقة كشجرة صديقة بثبت من فوق الأرض إذا ثبت من فوق الأرض ما لها فراغ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلا الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومه دار البوار جهنم يصلوا لها وبك القرار لله أن وَاذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ عن وَقُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّمَا مُقِيتُكُمْ إِلَيْنَا إلى النار كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مَّا نُنْزِلُ مِنْهُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف اللهم الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأبرج به من السماوات الثلاثون وَجَعَلَ لَكُمْ مُلْكَ الْفُلْكِ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِي وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَاسْأَلُونِي كُلَّ ما سألتم فالله لا تفتوها إن الإن كان نظر كفار وإذ قال إرعاهي مرب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وذنجا معبد رب إنهن أضلل كثير من الناس فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ لِي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ربنا منسهم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليه فاجعل افئده من الناس تهوي اليه ارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لتميع الزعاء رب جعلني مقيم الصلاة والنذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول هتاب ولا تحتبن الله غافلا عن يعمل الظالمون إنما يؤثر بيوم تشخط فيه الأمثال مهطعين مطنعين روتهم لا يرسد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين فيقول الذي ظلموا ربنا أفكرنا إلى أجل ضريب مجب دعوتك مجب دعوتك ونفترعوك أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من دعاة وسكنتم في متاك من الذين وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وإن ذرعه مكرهم وإن كان مكرهم لتدول منهم الباب فلا تحتبن الله مخلف وعده رسله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ يُودٌ مُتِقَامٌ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالْتَّمَاوَاتِ وَبَرَدٌ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّامِ وَتَرَى الْمُجِرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَخْفَادِ وترابيرهم قطران وتغشى وجوه النار ليجذي الله كل نفس ما كتبت إن الله تريع الهتار هذا بلاغ للناس ولنذر به وليعلموا أن هو إله ولي الزفاع